وَتَمَّ اللهُ عَلَى قُلوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُوَ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 لَوْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أَلَا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 برق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يحقق أبصارهم كلما أضاع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 فَذُكُرُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ رض به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آداءدا و أنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدي فأتو بسورة من مثله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 كلما رزقوا منها من زمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن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 في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفف الدماء ونحن نسبح بحمتك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِأَسْمَاهُمْ فَلَمَّا أَنْفَعُهُمْ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 ادْمُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا أَيْتُشُ فِيمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 فتلقى آدم من ربه كلبات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهدقوا منها جميعا فإما يأتينكم من فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها قالدون يا بني اِسْتَرَا إِلَى الذِّكْرِ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كافرين. به. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتفتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيم الصلاة وأكذكى وركع مع راكع أتأخرون الناس بالرِّواة سونا فوسكم وأنتم تكلون الكتاب أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ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 نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤقذ منها عدل ولا هم ينصرون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 فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الدلة والمسكنة وباء بغضب من الله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 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الْكُورَ فُكُّوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَلَوَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن الفقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها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 قَالَتْ أُنُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ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 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون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 به عند ربكم أ فلا تعفلون أ ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون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 وقالوا لن تمسنا إلا أياما معدودة قل أتقدتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها قالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها قالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِن قَوْمِ إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَهُمْ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى إِحْسَانًا وَبِالْيَتَامَى إِحْسَانًا وَبِالْمَسَاكِينِ إِحْسَانًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. الإثم والعدوان وان يأتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم وهو محرم عليكم اقراجهم افلا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يقفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرجل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرُتُمْ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتوا ففريقا كذبتوا وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا قل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولمَ جاء هم كتابهم من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفيحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفيحون على الذين كفوا فلما جاءهم ما عرفوا كفوا به تَلاَعْنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَمَ اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُم أَن يَذْكُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن طَعَامٍ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 نزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه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 وَإِذْ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم أخذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأبركم به إيمانكم إن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 والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا لود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا للجبري ل فانه ند له على قلبك باذن الله مصدق لما بين يدي فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 بديع السماوات والأرض، وإذا قضاء أمرا فإنما يقول له كُلَّ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا الَّذَا هُوَ أَوْتَكِنَ آيَةً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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملته قل إن هدى الله هو الهدى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 ومن يكفر به فَأُولَائِكَ هم الْقَاسِرُونَ يا بني إسْرَائِيلَ اذكروا نعمتي التي أَنْعَمْتُ عليكم وَأَنِّي فضلتكم على العالمين وَتَعَالَىٰ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 وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ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 ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وكب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 وقالوا هُدَيْتُمُ الدِّينِ أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 وَمَنِ اعْتَنَى مِنَ اللهِ ضَرّه ونَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ عَلَنَا إِعْمَالُنَا وَلَكُمْ إِعْمَالُكُمْ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَحْلَ مَمْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَقْلِبُ عَلَى عَقْبِهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالْنَّاسِ لَرَأُوهُ الرَّحِيبُ قَدْ نَرَتَ قَلْبَ أَجْهَهِكَ فِي السَّمَاةِ فَلَنْ وَلِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِي وَجْهَكَ شَقَّرَ الْمَسْلِدِ الْحَرَامَ وَحَيْثُ مَا كُنْتُ فَوَالْوُجُوهَكُمْ شَقَّرَهَا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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيدِ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَاسْتَبْقِ الْقَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِي بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 وحيت ما كنت فوالوجوهم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذي نظلم منهم فلا تخشواهم وخشوني وليتم من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموان بل احياء ولكن لا تشعرون ولا نبل أنكم بشيء من الخوف والدوع ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صبة قالوا إن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 ان الذين كفروا وماتوا وهم فقراء اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين قال ديننا فيها لن يقفكم عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكويت التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما ينفعه فأحياه الارض بعد موتها، فأحياه الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصر في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْحَمْ لَا يَعْصِرُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَوُوكَ مَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً ونداء هم منبكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون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 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار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 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأطربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن قاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه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 كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يكتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتذلوا بها إلى الحكام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 إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم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 وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان من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 ليس عليكم دون أحد أن تبتغوا فضلاً من ربكم، فإذا أفطت من عرفات فاذكروا الله عند المشعري الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من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 ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد القصاب وإذا تولى تعافى الأرض يفسد فيها ويهلك الحفر والنس والله لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَقْذَتَهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسِبَهُ جَهَنَّمَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوكُمْ بِالْعِبَادِ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 قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة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 فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فَكُونُوا حَذِرًا أَنَّ شِئْتُمْ وَقُدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ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 الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم القلق فإن الله سميع عليم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 فإن طلقها فلا تحذ له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حجود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرتوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المختر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وَإِنَّا طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلَ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَقُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَقُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلِصُمْ مَا فَرَقْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً كَحِسْسٍ وَاتَّقُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا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 فإن قرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين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 مَن الذي يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ عَدِمُ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهُ لَهُ بَعْثَ لَنَا مَلِكٍ نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ غَتَرَفَ وَمَنْ لَمْ اغترف غُرْفَةً بِيَدِهِ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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانقرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جل وت وأاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن نظهض قصد على العالمين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 وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف ولكن اختلف ف منهم من آمن ومنهم من كفر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 قال بل بالتمئة عام فوَضِر إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَوَضِر إِلَى حِمَالِكَ وَلَنْتَعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَوَضِر إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَقُمُ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَأَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم جعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا ولا اذا ثم لا يتبعون ما انفقوا ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة طير من صدقة يتبعها أذى والله ظني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبضلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه فراب فأصابه وابل فتركه طلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينقلون يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فصل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنام تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله زرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا اتفكوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تفكون ولستم بأحديه إلا أن تغمضوا فيه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 يقتل حكمة ما يشاء، وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ قِيرَةً كَثِيرَةً وَمَا يَذْكَرُ إِلَّا أُلُوَّ الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقُتُم مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرُتُم مِن نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه وان اتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى تكفبوه واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أي يكتب كما علمه الله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 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يبش الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عند الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجيرونها بينكم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤذ الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَذِمُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملايكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إفرنك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما تكسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا